أَلَوَأَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ وَقَزَفَ الْقَوْمُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَ إِذِ أَيْنَ الْمَفْرُوَكَ الَّذِي كَلَّا كَلَّا لَا إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا فَأُنَبِّئْهُ كَلَّا بَلْ فظن أن يبعل بها باقرة كلا إذا Fala faham,